بي يدي ومجابتي كفني بيدي كفني يا امه انتظري تجري ولا تني يا امه انتظري تجري حصني ذا عصفا, عصفا في موجة الفتن حصني ذا عصفا صفى والصبر زاد في شدة العنين والصبر زاد في شدة العنين فليحموا بيتي بيتي من اضني فليحموا بيتي بيتي من اضني أو خيمة نسجا من ريح كانوا لي او خيمه نسجا من غيرك كانوا لي صبا لهم ترهم ترهم كماذ براكيني ويضيفهم مضبي مضبي لمن على الهوني لي لي. ليسكنوا أرضي وأكون في الدنيا ليسكنوا أرضي وأكون في الدنيا فليسكنوا دبنا فوق الثرى يديني دبنا فوق يجري لن يهتدوا أبدا في ممكنة أمري يا قدو هبدا في موطني الطوي سنطول بوق كانا كانا ونكون كالجمري سنتول بوق كانا كانا ونكون كالجمري يا دولة الكفر امري عنوجك الحمر يا دولة الكفر امري عنوجك الحمر لن نطي يوما بالذل والقالي لن نبطضي يوما بالذل